أحباتني ربي حتى إلى صلبي، بازلت عن نزاتك بالوعد بالحبي، أحباتني ربي حتى إلى صلبي، بازلت عن نزاتك بالوعد بالحبي، لم أستحي. أن يصلب فتاك ليه من عصاك يصلب مع خطاك في الجلجسة هناك لم استحق أن يصلب فتاك ليه من عصاك يصلب معا فوطاك في القلقسة هناك وهانت وقفك على الباب Taraa to بكل bhi beqooni radati Rafa to kera bhi بكل on le nazati اطعانو جنبك اسمير قدميك ادمي جبينك واسقب يديك بزنبي اطعانو جنبك اسمير But I...